والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الساقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق قُلِقَ مِمَّا إِنْ دَافِقُ يَقْرُضُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالْتَرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ يَوْمَ تُبْلَسَ الرَّائِبُ فَمَا لَهُ مِن ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالأذن إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فَامْهِلْ لِلْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا